110. وأجر كبير 111. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 112. يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 119. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 110. ما يمسكهن إلا الرحمن 111. إنه بكل شيء بصير 112. أمن هذا الذي هو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 114. وليلما تشكون 115. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 116. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 117. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي يا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليت وكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين